أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم فقد كان فيه موسوعه آ ي النابلسي ت ل ل ل ا ل و ا ل ي ا س ف ل ا م و ه أحمد اولئك هم الينا من النار ل ا ن ا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او ي طرحوه ارضا يخل لكم ويقول يخلو لهم وجه ابيكم وتكونوا من بعده ق و م ا يلتقطه ا ا بعض السياره Oh. AHHHHH أ ر س ل ه معنا غدا يرتعوي ا ل ع ب و إ ن له لحافظون معنا غدا يرتع ويلعب بانهم ب أ م ر ه م هذا وهم لا يشعون ر قالوا ليلك له الزيغ ونحن عصبه ة w e e right OOOH Thank y o تعالوا على So I'll find the end of the a n d e o جميل وَاللَّهُ تَصِحُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ على مَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ وكانوا فيه من الزاهدين ولنعلمه ِ من ت َ و ي ل الاحاديث ِِ والله غالب على َ امره Go, go. وردته الذي هو في بيتها عن نفسه و ظ ل ق ت لهواه وقالت إ ي سلك قال ورحمه ا ل و ر ا ت お Bye. الله اكبر الله أ ك ب ر ان م ح م د رسول الله أشهد أن はい。